قال الحديث الخامس والعشرون عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله تعالى عنها أنها أتت ببن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعى بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله المعنى الإجماد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهم لينالوا من بركته وبركة دعائه لهم وكان سسلم من لطافته وكرم أخلاقه يستقبلهم بما جبله الله عز وجل عليه من البشر والسماح فجاءت أم قيس رضي الله عنها بابن لها صغير يتقوت باللبن ولم يصل إلى سن التقوت بغير اللبن فمن رحمته صلى الله عليه وسلم أجلسه في حجره الكريم فبال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فطلب ماء فرش مكان البول من ثوبه رشا ولم يغسله غسلا ربعا جاء في رواية البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث أنها أتت بابنها لإلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه وهو صديق قال اختلاف العلماء يرى طائفة من العلماء أن الذكر والأنثى سواء في الاكتفاء بالنطر يعني قول الذكر ينضح وقول الأنثى أيضا ينضح قياسا للأنثى على الذكر وترى طائفة أخرى أنه ما سواء في وجوب الغسل وعدم الاكتفاء بالنضحي يعني هذا يغسل والآخر يغسل وكل الطائفتين لم تستند إلى دليل والنضح للذكر والغسل للأنثى هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة وهو مذهب الآئمة الشافعي وأحمد والإصحاق والأوزاعي وابنحزب وابن تيمية وابن القيم وهو مذهب الآئمة الشافعي وأحمد والإصحاق والأوزاعي وابنحزب وابن تيمية وابن القيم واختاره شيخنا ابن سعدي وكثير من المحققين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 وفي لفظ له أيضا أي لمسلم فرشه وفي الباب ما رواه أبو داود عن أبي السمح رضي الله تعالى عنه أن النبس سلم أتي بحسن أو حسين رضي الله تعالى عنهما فبال على صدره فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام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 القول بالاكتفاء بالنضح البولين بول الذكر وبين الأنثى دمروا عن الحسن وسفيان وأحد قولي الأوزاع والقول بأنه ما سواء في وجوب الغسل مذهب الحنفية والمالكية والتفريق مذهب الشافعية والحنابلة وجماعة أهل الحديث وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أن بول الذكر مطلقا كبيرا أو صغيرا ينضح بخلاف بول الأنثى فإنه يغسل وطبعا هنا نسأل ابن حزم رحمه الله التفريق بين بول الذكر وبول الأنثى لكنه لم ينبه أن بول الذكر عند ابن حزم رحمه الله كبيرا كان أو صغيرا ينضح بخلاف بول الأنثى فإنه يغسل سواء كانت كبيرة أيضا أو, إيه أو صغير وقول الشارع هو كلا الطائفتين لم تستند الى دليل فيه نظر لأنه طبعا معنى ان احنا نقول ان ذا مثلا القول بانهما سواء في وجوب غسل هذا وذا قول المالكية والحنفية لا يتصور انهما او انهم يقولون ذلك بلا, ايه بلا دليل بل لهم ادل بالفعل ولكن ينظر في الدليل هل هو سالم؟ من المعارض ام ليس بسال يصلح للاستدلال به او لا يصلح للاستدلال به طبعا استدل القائلون بالتسوية في وجوب الغسل بادلة منها اولا ما رواه احمد وان اليوم في الحديث يسمعوا هذا الاسنان حدثنا ابو معاوية نالوا ثقة ثابت حدثنا هشام ابن عرور برويه. عن أبي هو مين عمرو بن زبير اخبره ايه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم وانه اتي بصبي فبال عليه فقال رسول الله عليه صبوا عليه الماء صب يصلح للاستدال ولا لا يصلح ها؟ احنا بالوقت بالنقش كلام الشارح انهم ما لهمش ايه ما لهمش ادلة طبعا هذا مستبعد يعني يبعد ان الحنفية والمالكية يتفقون على قول بلا ايه بلا دليل حقيقة هذا اسناد رجاله ثقات وظاهره الصحة الا ان ابا معاوية تفرد عنه شام بهذه اللفظة صبوا عليه الماء صبا قال أبو داود قلت لأحمد كيف حديث أبي معاوية عنه شام قال فيها أحاديث مضطربة يرفع منها أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكثر الرواه نقلوه عن هشام بلفظة فدع بماء فأتبعه إياه وزاد بعضهم كما في رواية مسلم ولم يغسله فيمكن هنا أن نحكم على هذه اللفظة بإيه بالشذود وإن كانت من طريق فقه لكن له تفردات عن هشام رحمه الله تعالى وعلى فرض ثبوت هذه اللفظة ليس فيها ما يدل على أن الصب هنا بمعنى الغسر بدليل قوله ولم يغسله وإلا كان تناقضا في الحديث ويكون المعنى مكافرة المحل بالماء دون أن يصل إلى حد السيلان يابنى يا كل هذا الحديث وإن كان ظاهر الصحة إلا أن هذه الزيادة أو هذه اللفظة لا تثبت عن هشام ابن عروة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 لا يعني الأحاديث التي فيها الأمر بالغسل عام وبول الصغير يستثنى ويكون ايه هو الخص بالرشفة قالوا لا فرق بين بول الغلام والجارية بعد الإطعام فكيف يفرق بينهما قبله وأجيب بأن هذا النظر فاسد لأنه في مقابلة النص فلا يقبل اعترض الحنفية على أدلة التفريق وحملوا النطح الوارد فيها على الغسل طيب ومعاملوا أي في الأحاديث الكتير اللي فيها يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر وأحاديث كثيرة زي ما ذكرناه قالوا أن النطح هنا بمعنى, بمعنى الغسل بدليل ما سبق ذكره في المذي وقول نفس المسلم كما في صحيح مسلم توضأ وانضح فرجع وقد رواه البخاري بلفظ توضع لفس الفرجة فيكون النضح بمعنى, بمعنى الغسل فأطلق النضحة على الغسل وأجيب بأننا لو سلمنا بإطلاق النضحة على الغسل وعلى الرش هنا نقول النضحة ممكن يرديه الغسل ويرديه أيضا الرش لكن وجدت عندنا قرينة هنا تعين أن المراد بالنضحة الغسل الرش بدليل الجمع بينهما في سياق واحد ينضح ويغسر قال ابن دقيق ولما فرق في الحديث بين النضح في الصبي والغسل في الصبية كان ذلك قويا في أن النضح غير الغسل والذين قالوا يكفي فيهم النضح قالوا إن حكمهما بعد أن يطعم واحد وهو الغسل فكذلك قبل ان يطعم واحد وهو الاكتفاء بالرش وهذا ضعيف جدا بل مردود لانهم لم يأخذوا بالعموم في وجوب غسل الابوال كلها من غير فرق بين صبي وصبي ولم يأخذوا ايضا باحاديث الباب استثناء بول الصبي الذي لم يطعم والتفريق بينه وبين الصبية يعني لا اخذوا بالاحاديث العامة ولا بالاحاديث الخاصة ومن هنا بنقول ان قولهم مردود اما ابن حزم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 يا غدر اني اعلمك كلمات وكان ابن عباس حينئذ قد ايه ما هذا الاحتلام يعني اكل اكيد يعني لا نعم هو كذلك هو كذلك. هذا باعتبار الماء بغلال اي سيبلغ مرحله الغلام نعم ا وأيضا قال إن ما جاء في بعض الأحاديث من تقييد الصبيب بحالة الطعام أو عدم الطعام ما لم يطعم هذا قول صحابي وقول الصحابي عند ابن حزم رحمه الله ليس بحجة ويجاب عن ذلك بأن فهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم لأنهم أعلموا بمراد رسول الله